بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءوا الأعمى وما يدريك لأعمى 11. أو يذكر فتنفعه الذكرى 12. أما من استرنا فأنت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة كرا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ Aum أنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَطْنَا الْأَرْضَ شَفْقًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَ وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ورئا فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصال في وجهي لكل مريء ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غذرة ترهقها قترة